سلمة يحاصر اللصوص لاحق سلمة ابن الأكوع اللصوص لاحقهم حتى شعروا أن احتفاظهم بالإبل التي سرقوها انتحار فأفلتوها ودخلوا مضيقا بين الجبال تصعب الحركة فيه تسلق سلمة الجبل وصار يطل عليهم فاحتفظ بأسفمه وبدأ يلتقط من حجارة الجبل بيده الغليظة اليد التي شبهها أحدهم بخف البعير ثم بدأ يقصفهم فارتبكوا مرة أخرى وهربوا وكأن الذي يلاحقهم من الجن فانحدر خلفهم ولاحقهم حتى أدركوا أنهم لن ينجوا وهم يحملون المسروقات فألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا فجمعها سلمة وجعل عليها آراما من الحجارة لعلها تلفت انتباه الصحابة انشغل شغل سلمة بجمع بقايا المسروقات حتى ابتعدوا وارتفعت الشمس واطمأنوا أنه لن يلاحقهم أصبح الوقت ضحى فإذا بفرض من أفراد العصابة ويدعى عينة بن بدر يلتحق بهم سار معهم حتى توقفوا عند ثنية ثم نزلوا ليستريحوا وأنزلوا مزاودهم عن ظهور إبلهم وأخرجوا طعامهم وجلسوا يتغدون اقترب الوقت من العصر فرفع عيينة رأسه إلى الجبل فإذا بشبح يظهر ويختفي فقال ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح أي التعب والإجهاد الشديد والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا أدرك عينة أن وراءه جيشا فقال لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ثم قال فليقم إليه نفر منكم أربعة نهض أربعة لصوص وتسلحوا وتسلقوا نحو سلمة ولما اقتربوا منه صاح مهددا أتعرفونني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قال أنا سلمة ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني أيقن الأربعة بحتفهم فقال أحدهم أنا أظن ثم انحدروا خائفين وبدأوا لملمة أشيائهم وما هي إلا دقائق حتى نظر ابن الأكوع فإذا بثلاثة فوارس خلفه يتخللون الشجر كأنهم الموت أوقفهم فإذا هم الأخرم الأسدي يتبعه أبو قتادة الأنصاري فالمقداد بن الأسود رآهم اللصوص فهربوا فهم الأخرم الأسدي بمطاردتهم فأمسك سلمة بزمام فرسه وقال يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه فناشده الأخرم قائلا يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة